نبذح عن مرحلة العلمية وفي الحقيقة أن هذه الأشياء إنما تطلب من أهل العلم ومن طلابه المتفوقين في ذلك لأنه لا شك أنه تكون هناك فوائد وتكون هناك يعني في التراجم من المحفزات التي تنفع طلاب العلم وأهل الحق في ذلك أما صغار طلاب العلم فلا يكون من وراء ذلك أي فائدة أو ربما هي فائدة صغيرة لكن استجابة ونزولا عند طلب الإخوة فأقول وبالله التوفيق أنا محمد حكيم غرناوطي أصل النسبة غرناوطي الغرناطة تعرفونها هي من بلاد الأندلس وفي الترجمة حرفت إلى غرناوطي من مدينة أمدية طلبت العلم كما هو حاله سائر الطلاب أو أهل المدارس في المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية وفي السنة الأولى من الثانوية انتقلت إلى أرض الحرمين مكة أود أو إلى المدينة أود الالتحاق بالجامعة والجامعة كانت وهذه في سنة 1912 وثلاثة وتسعين من الميلاد وشرط الجامعة بالطبع أنه لا يقبل إلا من هو حائز على الشهادة الثانوية البكالورية وأنا كنت صغيرا عن ذلك الأمر فذهبت إلى الشيخ جميل زين رحمه الله في بيته بمكة فاستنصحته عما أقدم عليه أو ماذا أفعل فنصحني بالذهاب إلى عند الشيخ مقبل ابن هادي الواديعي بدار الحديث بدماج باليمن وفق الله, الله عز وجل لذلك فاستخرت الله وأقدمت على هذا الأمر وسافرت إلى أرض اليمن وكان دخولي احدار الحديث بدماج سنة ألف في الشهر الأول من تلك السنة وكان الشيخ المقبل رحمه الله يدرس تفسير من الكثير قبل الظهر ويقرأ في صحيح البخاري بعد العصر وبين المغرب والعشاء صحيح مسلم والمستدرك للحاكم لأن الشيخ كان في ذلك الوقت يبحث في رجال ومشايخ الحاكم فلذلك كان يدرسه وكان الشيخ كثيرا ما يحفز الطلاب على تعلم العلوم كعلم اللغة والفقه والعقيدة وما شبه ذلك فكنت متعطشا نظرا لقلة علوم اللغة فالتحقت بحلقات اللغة فدرست التحفة السنية على بعض طلابي الشيخ في مدة شهر واستعنت بتثبي شرح الشيخ العثيمين عبر القاء الرجال والكتاب كان يدرس في 6 اشهر لكن لما كنت احضر حلقتين اختصرت الامر فدرسته في ثلاث اشهر بعد ذلك قام احد طلاب الشيخ الذين درسوا على الشيخ مباشرة شرح ابن عقيل على الفيت المارك فدرست عنده الى باب الفاعل او ما بعد ذلك في شرحه الفيه بعد ثم ذلك ثم بعد ذلك يعني درست عند طلاب الشيخ المفوقين في ذلك من علم الفرائض والعقيده ك كالعق... العقيده الطحاويه و... درستها عند مرني وجد مورد